نحن نقص عليك احسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافل.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 إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, ونحن عصبة إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أُقْتِلَ يُوسُفُ فَأُطْرِحُوا فِي الْأَرْضِ يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبَّ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب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 فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رايناه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلْ حاشلِ اللهِ ما هذا بَشَرًا إن هذا إلا ملكٌ كريمٌ قالتْ فَذَلِكُنَا الَّذِينَ لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاهَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَأْمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الْصَّاغِرِينَ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 أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل ان يأتيكما ذلكما مما علمني ربي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 وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون